ما الكم بين هذه الايه وبين قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال صلصال وقوله تعالى خلقكم من تراب هل جمعوا بينهما سهله وذلك ان اصل بني ادم تراب صب عليه الماء فصار طينا ف بقي زمنا مده طويله فصار صلصالا لانه يسود وإذا صنع منه الشيء صار صلصالا له صوت إذا ضربته في أصبعك صار له صوت فلا, فلا خلاف ولا تناقض واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبدا لأنه لو, لو, لو وجد تعارض بينهما لم يكن قطعيا لان القطعيه يعني ان غيره لا يمكن فلا يمكن التعارض بين دليلين نعم لا يمكن نعم بين دليلين قطعيين ابدا لا في القران ولا في السنه ولا فيما بين القران والسنه ولا بين الادله العقليه والنقليه هذا لا يمكن لانه لو, لو تصورنا هذا فاحدهما قطعا تصعي إذ أن الدليلين القطعيين النسبة بينهما التناقض والنقضان إيش لا يجتمعان ولا خطعان لا بد من وجود أحدهما ولا يمكن أن يجتمع ولا أن يفهم فإذا ترى لك التعارض بين دليلين القطعيين فاعلم أن أنه، أن الخطأ أنه فهمت وأنه يمكن جمع بينهم وإما أن لا يكون أحدهما قطعيا ويكون الحكم لايش في القطع أما إذا كان ظنيين فيمكن يمكن التعارض حين ينظر للترجيب إذا كان في القرآن ما ظاهر والتعارض على وجه قطعي فعلم ان هذا إيش لا يمكن ابدا فإما أن تكون الدلالة غير قطعية وإما أن يكون الحكم منسوخا أما أن يبقى الحكم والدلاله قطعيه في الآيتين الايتين مثلا فان ذلك لاوي ومن فوائد الايه الكريمه ان الحكم لله عز وجل وحده لقوله قضى اجلا واجلا مستمرا عنده ولا احد يغير في هذه في هذه ومن فوائده ان من مات مقتولا فقد مات باجله الذي قدره الله له لأنه الله قضاء لا يقال لولا أنه قتل لم يموت هذا مستحيل لأنه رأى قضاء أن, أن يموت بالقتل فهو, فهو مقتول بأجل لو قال قائل لولا أن هذا الرجل قتل مثلا الساعة الثانية عشر من النهار لامكن أن يتغدى الساعة الواحد ماذا نقول نقول لا يمكن أبداً لان الله قضى هكذا قضى هكذا فلا بد ان يقضى فكل ميت ميت باجله المقدر له ما يتقدم ولا يتاخر لكن السبب قد يتقدم ويتاخر بحسب نظر الانسان كما ان طول العمر في صله الرحم ايضا المقضي لا يمكن ان نقول لو كان هذا عرقا لمات قبل ان نموت اذا كان واصلا ليش؟ لأن قلنا الله قدر أن يكون واصلا وأن يتأخر عمر، قضى الله أجرًا ولا يمكن أن يتعدى. من فوائد الايه الكريمه أن الأجل المعلوم عند الله، نعم، الأجل المعلوم الذي هو الساعة عند الله عز وجل، لا أحد يصل إلى العلم بها. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سأله جبريل وجبريل أفضل الملائكه ومحمد أفضل البشر سأله عن الساعة فقال يا صالح صالح هاروب قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى الساعة فمن دونهما من دبيعون ومن قوائد هذه هذ الآية الكريمة النجاء بالبلاهه والغفله لاولئك القوم الذين عرفوا اصلهم ومن شاءهم فيمترون ويشكون فيما في الاجل المسمى عند الله وهو يوم القيامه في سوره الشاثية احتج الذين ينكرون الباب ينكرون الباب وقالوا ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين فماذا تقولون في هذه الدعوه نعم غير صحيح لان الذين اخبروا بالقيامه ما قالوا الان يبعثون لم يأتي الوقت بعد لكن هذا من باب التشبيه الذي يقصد به اغلال الخلق ثم قال الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون قوله وهو الله في السماوات الله عالم على رب عز وجل. لا يكون لغير وهذا متفق عليها بين المسلمين وهو عالم مشتق من النهية وأصله الإله وعلم أن جميع أسماء الله مشتق كما هو بقى. ما في اسم جامد لله عز وجل أبدا وقول في السماوات متعلقة إلى متعلقة بالاسم، لأننا قلنا لكم الآن أن هذا الاسم مشتق والمشتق يجوز التعلق به كما قال ناظم القواعد قواعد الجمل بد للجار من التعلق في فعل أو معناه نحو مرتق بد للجار من التعلق في فعل أو معناه نحو مرتق إذن في السماعة متعلقة بلظل الجلال. لانه مشتق والمشتق يجوز تعلق الجار ومزروده ولكن ما معنى في السماوات المعنى انه على السماوات وليس المراد انه فيها وهي محيطه به لان هذا مستحيل والله تعالى اكبر من كل شيء او نقول ان المراد المعنى ليس الذات المعنى بمعنى انه مألوه في السماوات يتأله اليه اهل السماء وقوله وفي الارض الوضع حق والأرض معطوفه على السماوات فيكون معنى الله في السماوات وفي الارض اي مألوه ايش في السماوات وفي الارض فتكون هذه الايه كقوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وعلى هذا التقديل أو على هذا التفسير لا أشكل فيها لا أشكل أن الله تعالى إله في السماوات وفي الأرض أيضا وذهب بعضهم إلى أن الآية فيها على السماوات وهذا على جعل الله عالما على الذات دون المتعبد لله يعلمنا أن الله في السماوات كقوله أمنتم من في السماء ثم استأنف فقال وفي الارض يعلم سركم وجهركم فتكون في الأرض متعلقة بما بعده بقوله يعلم سركم وجهر أما على الوجه الأول فمعنى الآية ظاهل أن الله مألوه في السماوات ومألوه في الأرض كما أنه خالق السماوات والأرض فهو مألوه في السماوات والأرض ويريد بذلك يراد بذلك اثبات الالوهيه في السماوات والارض كما ثبتت إيش الربوبيه فان خلق من مقادير الربوبيه هذا لا أشكال فيه المناسبه على القول الثاني ان المعنى ان الله ذاته لا من يأله ان الله ذاته في السماوات هي يكون مناسبه انه ليس كونه في السماوات مع بعدها الشاسع بمانعا عن علمه بكم وأنتم في الأرض فهو في السماوات ومع ذلك في الأرض يعلم مسلق وجهه في الأرض يعلم مسلق وجهه الفرق وجه بين المعنيين بي طيب. المعنى الأول وهو الله في السماوات والأرض أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الارض بمعنى ان من في السماوات يتاله ومن في الارض يتاله نظيرها قول تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله المعنى الثاني يقول ان الله نفسه في السماوات اي عليه ومع ذلك يعلم سركم وجهركم في الارض فليس بعده بمانع من علم السر وجهر منكم في الارض طبعا جماعة طيب اذن المعنى الثاني ما فيه ذكر للالوهيه لكن فيه ذكر للاحاطه حاطه الله بنا عز وجل وان كان في السماوات طيب وهذا يفسره الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم نعم اين التحاور الذي وقع في الارض والله تعالى في السماء فتكون هذه الايه ايه قسمها كالتفسير لقوله وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجعلهم وقوله يعلم سركم اي ما تصرون والاصرار نوعان اصرار في النفس واصرار مع الغيب اصرار في النفس واصرار مع الغيب فمثلا إذا حدث الإنسان نفسه بشيء في نفسه هذا إصغار مع النفس وإذا حدث غيره سرا لا يسمعه من بجانبه فهذا إصغار مع الضيء ولهذا نسمي القراءة الظهر والعصر مثلا نسميها إيش سرية مع أن ينطق الإنسان ينطق ويسمع نفسه ومع ذلك نسميها سرًا ونسمي ما حدث به نفسه ما حدث به الإنسان نفسه نسميها سرا إذن فالسر يشمل المعنيين جميعا يعلم ما نستغر في نفوسنا ولا نخبر في أحد وما نخبر به الغير على وجه خفي لا يسمعون اسمع الآخرون وجهركم أي ما تجهرون به وتعلنونه ويعلم ما تكسبون يعني يعلم كسب من خير وشر ودين ودنيا وعلم وغير فيما يغسل فالله عالم به جل وعلا لا يخفى عليه نسال الله نعم هل يعرفون نعم نعم نعم, نعم. ومن يدربوا إن ما يكون من نجوة ثلاثه الا ورادعهم ولا خمس إلا وسائلهم وفي النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه ووسائل نعم نجم المثل هذه الأدلة ويقول لنا الله في نعم نربها نربها كيف نرد نرد عليه كل سهولة اولا نقول أنتم الان اتبعتم المتشاف يعني ان في الآيات احتمالا لما قالوا فهو متشابه و الآيات الايات المحكمات في ان الله تعالى فائن من خلقه فوق خلق تركتموها فانتم من القسم الثاني الذين في قلوبهم زي يتبعون ما تشابهون فاذا قالوا مثلا هذه الايه نقول هي مثل قول الانسان فلان امير في مكه والمدينة يعني إمرته يعني أن إمرته ثابتة في مكة والمدينة وليس المعنى انه هو نفسه في المكة والمدينة يعني هذا هذا مستحيل هل كذلك؟ إذا الوهيه الله في السماوات وفي الأرض وليس هو في السماوات ولا في الأرض تمام أما المعيه المعيية نقول إنه لا يت... لا تتنافى مع العلو حتى في المخلوقات ما تتنافى معلومات فاللغة فال... العربية يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا أو ما زلنا نسير والقطب معنا وهو كلام سائغ رائج فيكون معنى كوني... أن الله معنا يعني انه مطلع علينا وإن كان بعيدا فإذا كان يمكن اجتماع العلو والمعية في الحق المقلوب فاجتماعهما في حق الخالق من باب الأولى في كل وجود حرام أولا إن إن في كل وجود ما, ما استقيم هذا الا إذا أرادوا بالوجود اللي هو المصدر المعنى أرادوا اسم المقول فيكون الله موجود في كل موجود هو مذهب الحلوليه تماماً نعم هو نعم النبي سأل الصحابة سأل الرسل فقال كان في عماء في عماء والعماء يعني الغيم الخفيف الرسلحاء الخفيف في السماء وهؤلاء كلهم الذي يحملهم على هذا هو أنهم ظنوا أن رب عز وجل تحيطوا به المخلوقات وانه مثل الإنسان لكن لو قدروا رحى في قدره وعلموا أن, أن رب عز وجل أكبر من كل شيء ولا يمكن لأحد أن يتصور ولهذا قال بعض العلم عبارة طيبة قال تفكروا في آيات الله ولا تتفكروا في ذات الله بسم بالله من الشيطان الرجيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم ثركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتي إن من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاء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 وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من قيل فما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق مما إن نعم من, من ما إن يعني هذا باعتبار أصل الطين باعتبار الأصل وهذا باعتبار الفرع المتولد من, من, من الأصل طيب ما الجمع بين كوني بين قوله هنا تبارك وتعالى من طين وقوله في آية أخرى من تراب محمود صار يعني معنى أن التراب هو الأصل فإذا صب عليه الماء صار فإذا بقي مدة صار صلصال طيب هل يمكن التعارض بين آيتين قطعية الدلالة للعبد الرحمن جمعة أجب أجب أجب <تعارض> لا يمكن لماذا ايتين من كلام بين ايتين التعارض بين أحبان. من الله سبحانه وتعالى هذا وهذا مستحيل طيب لو ورد على انسان مثل هذا لو ورد على إنسان مثل هذا يعني ظن التعارض بين ايتين قطعيتا الدلاله لا عبد الله <تصفيق> نعم يقول هذا جلينه على قصور فهمه أو علمه فعليه أن يرجع مرة ثانية للتدبر حتى يتبين له أنه لا تعارض لأن الله قال ولو كان من عند الله لوجد لو فيه اختلافا كثيرا من فائد هذه الآية الكريمة أن أنوهية الله ثابتة في السماوات والأرض يع له من في السماوات ومن في الأرض بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض ومن فوائد القرانه الكريمه ان الله تبارك وتعالى يعلم السر والجهر يعلم ما يسر به الانسان وما يجهر به والاصرار تعرف ان يكون اصرارا في النفس وتعرف يكون اصرارا مع الغير بصفه خاصه والجهر هو الاعلان الذي لا يخفى فالله يعلم السر سواء مع النفس او مع الغير بصفه خاصة او الجهر من فوائد هذه الايه الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى عموم علم لان قوله سركم يشمل كل احد وقد قال الله تعالى الله لا اله الا الله هو وسع كل شيء علما والايه في هذا المعنى كثيره ومنها ما يترتب على ايماننا بان الله يعلم السر والجهر مع ايماننا بهذا يقتضي الا نخالف امر الله عز وجل بترك واجب او فعل لأننا نعلم أن الله تعالى يعلمنا ولو لم يثمر العلم هذا هذه الثمرة الجليلة لكان علمنا لا فائدة منه وانتبه لهذه المسألة إن كثيرا من الناس لا يعتني بالفوائد الفوائد المسلكية المترتبة على اسماء الله وصفاته وهذا أمر لا بد منه هذا هو الثمرة فإذا علمت أن الله يعلم مسلك وجهرك استحييت من فلم تترك ما وجب ولم تفعل ما يحرم ومن فوائد هذه العباده الكريمه علم الله تبارك وتعالى بما نكسب اي بما نكسبه من الاعمال سواء كان كسبا دنيويا او كسبا اخرويا فان الله تعالى يعلم لا يخفى عليه ويترتب على هذه الفائده الا نكسب شيئا حرمه الله عليه ثم قال عز وجل اثناء الدرس اليوم وما تأتيهم من آت من آت ربهم الا كانوا عنها معرضين ما نافيه وقوله من آية من زائدة اعرابا زائدة وليست زائدة معنى لان لها معنى وهو توكيد النفي فانها تحول النفي الذي يحتمل العموم والخصوص الى كونه للعموم فقط إلى نعم الى كونه للعموم فهي تحول الجمله المنفيه الى نص في العموم مثل لا النافيه للجنس فانها نص في العموم كيف نعربها اذا قلنا ان من زائد اعراضا نقول من حرف جر زائد اعراضا وايه فاعل تاتي مرفوع يضم يقدره على اخره منع منها أو من ظهورها منع من ظهورها اشتغال المحل في, إيش؟ في حركه الحرف الزائد وننظر هذا قوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذي فإن من زائده إعرابا وبشير فاعل مرفوع بضمه مقدره على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وقول من آية الآية هي العلامة لكنها اخص من العلامه لكونها نصا في الدلاله العلامه قد تكون اقل من ذلك لكن الايه نص في انها علامه على ما جاء من اجل وهيات الله عز وجل تنقسم قسمين كونيه وشرعيه كما سات ان شاء الله في الفوائد من ايات ربهم من هنا لبيان الجنس وليست كالاولى فهي لبيان الجنس في قوله من ايه لان الايه قد تكون من عند الله وقد تكون من عند غيره لكن من ايات ربهم وقوله ربهم اي خالقهم ومالكهم ومدبرهم لان الربوبيه تشمل هذه المعاني الثلاثه وهي ضلع مالك خالق ومالك ومدبر هذا الذي تقتضيه الربوبيه إلا كانوا عنها معرضين الا هذه اثبات للنفي يعني ما تأتيهم إلا كانوا عنها معرضين معرضين عن تدبرها وعن ما تدل عليه فكأنهم لم يروا الآيات وهذا كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إذا المعرضين عنها بإيش بوجوههم أو بقلوبهم الجميع يشمل هذا وهذا انتقال له تعالى انظر انظر ايه الله فيعرض ولا ينظر وقد يرى ولكن يعرض عن التامل في القلب لانه ولعاده له محجوب عن الخير فلا يحب ان يصل اليه في هذه الان من الفوائد كيان عطو هؤلاء المكذبين وجه ذلك انه لا تاتيهم اي ايه اذا كانوا عنها معلومه وقد طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايه فأراهم انشقاق القمر أشار إلى القمر انفلق انفلق فرقتين وشاهدهم الناس وقد أشار الله إليه في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وهو انشقاق حسي والمراجب القمر القمر المشاهد المعروف وقد أنكر الفلاسفة وعلماء الفلك أن القمر انشق وقالوا لا يمكن لأن الأجرام السماوية لا يمكن فيها التفكّن فهل نقبل قولهم ونرد الأحاديث الصحيحة المشكورة المستفيضة أو نرد قولهم الواجب على المؤمن الثاني أن يرد كل قول يخالف الكتاب والسنه مهما كان قائله. وهو سبحان الله كيف نقول يستحيل أن تتغير الأجرام السماوية والذي يغيرها من الله عز وجل خالقه يفعل ما يشاء وهو انشقاق حسي للقمر المعلوم الحسي وليس كما قال علماء الفلك وحرفوا من أجل الكتاب والسنة وقالوا إن أخبار الانشقاق أخبار أحادية تحتمل التاويل أو الرد وأما القرآن فمعنى انشق القمر القمر أيبان نور النبوه وهذا غلط فإن قال قائل قريش رأت هذه الآية والله سبحانه وتعالى قضى بان من أوت الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا اهلكهم فكيف لم يهلك الله قريشا مم. نعم نعم الجواب عن هذا أن الذين يهلكونهم الذين يطلبون آية معينة فإذا أوتوا بها وكفروا بها اهلكهم الله لأنهم يكونون متحدين لله عز وجل وأما من يطلب آية عامة وتعين من قبل الله فهؤلاء لا يهلكون ويحتمل وجها آخر أن نقول إن هذا العموم يجوز أن يخصص يجوز أن يخصص فيكون الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم لأن الأمر كما قال, كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه ملك الجبال يقول له إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم وهما الجبلان العظيمان من حضان المكة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستأني بهم فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء ويكون عدمه قريش لما يعلمه جل وعلا من أن هؤلاء سيكون من أصلابهم المخلصون لله المجاهدون في سبيل الله وقع هذا أو لم يقع وقع بلا شك فإما أن يكون الجواب كما قال الأخ وإما أن يكون الجواب ما ذكرنا طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم حكيم رحيم وذلك بكونه يأتي بالآيات للخلق فإن هذا من الحكمة الواضحة لأنه ليس من المعقول أن يأتي يا رجل ويقول للناس إنه رسول ويستبيح دماء من لم يؤمن به وأموالهم وذرياتهم ونساءهم بدون ان يكون هناك ايش ايه تدل على صدقه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يعني بعثه الله الا اتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر لا بد هذا من جهه الحكم من جهه الرحمه ان الله رحم الخلق بكونه اذا ارسل اليهم الرسل اتاهم الايات الداله على صدقه ولو شاء لا ارسل الرسل بدون ايات ثم من كذب اخذه لكن تأبى حكمته ورحمته ان يرسل رسلا بلا بلا ايات ومن فوائد الآيات الكريمه اثبات الربوبيه للكفار بقوله من آيات ربهم وهذه الربوبيه العامه وربوبيه الله عز وجل تنقسم الى عامه وخاصه فربوبيته لأوليائه خاصه ولأعدائه وأولياء الجميع عامه في بإزاء ذلك العبودية تنقسم إلى إيش عام وخاص كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا والخاصة مثل قوله ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقوله تبارك الذي نزل الفقهان على عبده والأمثلة الكثيرة ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة خطر الإعراض عن الآيات وأنه يخشى على من أعرض عن الآيات أن لا يهتدي لها لقوله تعالى إلا كانوا عنها معرضين ويدل لهذا أي لخطر الإعراض عن الآيات قول الله تبارك وتعالى ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة والكاف هنا للتعليل كما لم يؤمنوا به أول مرة وناذرهم في طغيانهم يعمهون وهذه مسألة خطيرة في الواقع يجب على طالب العلم أن يجعلها نصب عينيه إذا كان يمشي على طريق معين وجاءت النصوص دالة على خلافه فإن بعض الناس قد يتلكع ويحاول أن يحرف النصوص التي تخالف طريقه وهذا خطر عظيم بل الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيهم كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون هذا مجرد ما يامر الرسول بشيء يفعلونه مجرد ما ينهى عن شيء يتركونه فكون الانسان يتلكأ اول ما ياتيه الحق خطر عظيم والآية واضحه في سوره النعام ونقلب افئدتهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم نعمه وقال الله تعالى فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقوا ثم قال الله تبارك وتعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يسزون فقد كذبوا بالحق الفعاطفة وقد تفيد التحقيق في الفعل الماضي هو الأغلب أنها تفيد التحقيق في الفعل المضارع الأغلب أنها تفيد التقليل في قولهم قد يجوز البخيل وقد يصدق ايش الكاذب لكنها قد تاتي للتوكيد حتى في المضارع ومن ذلك قول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلما الينا فقد هنا ايش للتوكيد لا شك لكنها تريد الاستمرار أي قد يعلم هذا في الحاضر والمستقبل طيب قوله هنا قد كذبوا للتحقيق كذبوا بالحق لما جاء الحق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام فكله حق لانه من عند الله والحق هو الشيء الثابت ان كان خبرا فبوقوعه وان كان حكما فبثبوته ورده الباطل ففي الاخبار الباطل فيها الكذب وفي الأحكام الباطل فيها ما خالف الشريعة هنا كذبوا بالحق لما جاءهم نقول الحق ما جاءت به الرسل من أخبار صادقة وأحكام عادلة لما جاءهم لما بمعنى حين أي حين جاءهم واعلم أن لما لها معاني فتأتي بمعنى حين فتكون ظرفيه كما في الآية وتأتي شرطية فتشارك إن في الشرط مثل قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبي. فهي شرطيه وتأتي في معنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافل. لما عليها إن كل نفس لما عليها حافظ يعني إلا عليها حافظ وتأتي نافية تجزم الفعل المضارع كما في قول الله تعالى بل لما يذوق عذاب بل لما يذوق عذاب لما يذوق عذاب بمعنى إيش؟ بمعنى لم لكنها تفيد قرب مدخولها ليست لم للنفي المطلق أما لم فإنها للنفي لكنها تفيد قرب مدخولها تقول مثلا فلان لم يقم هذا نفي مطلق ولا تقول لما يقوم فلان هذا نفي يعني إلى الآن ما قام لكنه سيقوم عن قرب في الآية الكريمة التي نقرأها الآن لما جاءهم ماذا نعلم ظرف بمعنى حين وفي هذه الحالة تكون مبنية لأنها حرف في الوقت وهي مشابهة للحرف وأصل بنا كما عرفتم هو مشابهة الاسم للحرف لكن هذه نفسها حرف فتكون ضرفا لكنها مبني على السكون بمعنى حين فقد كذبوا بالحق لما جاء فسوف ألف عاطفة ويحتمل أن تكون للسببية ايضا سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أي سوف يأتيهم المخبر الذي اخبروا به الأنباء اتتهم من قبل لكن المراد يأتيهم عقوبة الأنباء التي كانوا يستهزئون بها انباء ما كانوا به يستهزئون أن يتخذون هزوا ولعبا وضحكا وكما نعلم جميعا ان الكفار يتخذون الدين هزوا وانهم يتخذون اهل الدين هزوا ايضا اليس كذلك قال الله تعالى قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون وقال عز وجل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فقههم فقول ما كانوا بيستهزئون يشمل استهزاءهم بالدين واستهزاءهم بالرسل واتباعهم بل وبالله عز وجل سيجدون هذا نرجع الى الفوائد من فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء مع تواتر الايه عليهم فذبوا بالحق ولم يستجبوا له والتكذيب بالحق بعد المجيء أشد من التكذيب به قبل أن يأتي بحيث يسمع الانسان عنه ولكنه لم يتأكد فإن هذا الذي أتاه الحق وكذب به يكون تكذيبه اعظم ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الحكم لمن قامت عليه الحجة لمجيء الحق إليه وأما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين تارت أن يدين بدين الحق لكنه لا يعرفه وتارت أن يدين بدين الباطل ولا ينتسب لدين الحق الأول الذي يدين بالباطل لكنه ينتسب لدين الحق فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لكنه يستغيث بالاموات. هذا نقول إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقم عليه الحجة والآخر لا يدين بدين الإسلام أصلاً هو لم تبلغه الحجة ولكنه ولم يدري أنه على ضلال لكنه يدين بدين غير الإسلام فكيف نعامله؟ نعامله بأنه كافر ولهذا لو مات أحد الآن لم تبلغه الدعوة من غير المسلمين فإننا لا نصلي عليه ولا نترحم عليه لأنه يدين بدين غير الإسلام لكنه في الآخرة أمره إلى الله عز وجل اما لو كان مسلما يدين به الاسلام ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتى الزكاه لكنه ياتي شركا اكبر لا يدري انه شرك اكبر فهذا إيش؟ نعامله معامله المسلم نغسله ونكفن ونصلي عليه وندفنه معنا لما دام لم تقم عليه الحجه ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى ان هؤلاء سوف يمهلون ولا ياتيهم العذاب بقوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يساسون قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يساسون فاسترناها من فوائد هذه الآد الكريمة أن هؤلاء كذبوا بالحق بعدها جاءهم فيكون ذكليبهم أشد قبحا وأعظم إثما ذلك لقيام الحج عليهم ومن فوائدها تهديد هؤلاء العذاب. في بقوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب هؤلاء مقرون بالاستهزاء إذ أنهم يسخرون كيف نبعث وقد كنا عظاما ورفاتا ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء وجاب فسيأتيهم هذا الذي أنباء ما كانوا به يستهزئون ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الكفار عندهم عناد والعياذ بالله وذلك انهم قرنوا كفرهم في الاستهزاء فلم يسلم الشر ولا من جاء بالشر من الاستزاء قال الله تعالى الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قبل الاستفهام هنا داخل على النفي الاستفهام الم الهمزه داخل على النفي وإذا دخل همزة على النفي صار مناه التقرير كما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وكما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك وألا يعلم من خلق يعني قد علم من خلق فإذا اتى حرف النفي بعد همزة الاسفان فهو للتقرير وقوله يروا يحتمل ان يراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية أو الرؤيا البصرية فالبلاد التي مروا بها مدمره رؤيتها هي بصريه كما في قوله تعالى وانكم لتمغون عليهم مصبحين وبالليل والبلاد التي لم لم يرواها ولم يمروا بها تكون رؤيتها علميه يتناقلها اهل الاخبار كم اهلكنا اي اتلفنا وكم هنا للتكفير يعني أمماً أهلكناهم من قبلهم من قرن القرن بعضهم حدد في مئة سنة أو أربعين سنة بعضهم حدد قال المراد بالقرن القرن القوم الذين يهلكون مثلا في خلال سبعين سنة ربما يهلك هؤلاء الموجودون ويخلفون غيرهم وعلى لذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس ثم الذين يلونه قرنه ومصطحابه في حدود المئة هلكوا كما نكمل من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض قول مكناهم الضمير يعود على القرن باعتباره جنسا أي مكنا هؤلاء القرون في الأرض ما لم نمكن لكم يعني جعلنا لهم ما يتمكنون به ويثبتون به ما لم, ما, لم نمكن ما لم نمكن لكم فالأعظم وأعظم والسابقون اشد قوة من اللاحقين وأكثر اموالا وأولادا وعمروا الأرض أكثر مما عمروها وقوله ما لم نمكن لكم فيه ارتفات ارتفات من الغيبة إلى أتم نعم إلى حطابه الالتفات يكون من الغيبه الى الحضور ومن الحضور الى الغيبه ومن الاظهار الى الاضمار المهم له انواع وفائدته تنبيه السامع او القارئ على ما سياتي من بعد وجه ذلك ان الكلام اذا كان على وتيره واحده انساب الانسان معه لكن اذا اختلف توقف الذي ترى سيكون هذا الجفات منبها لمن للقارئ والسامي وهو من أساليب اللغة العربية والقرآن نزل اللغة العربية وأرسلنا السماء عليه مترارا أيها لم يتم الشر...